بكتب شواقي وتحكي هالحروف انت لي قصة هوا بين الصطور التقينا في بحور الحب نرسم نرسم الفرحة على شط البحور نرسم الفرحة على شط البحور صرتنا في حب وروحي في هيام لنتظرتك فرحتي زدت سرور ينظر عيني ترفق بقليل ارحم القلب العطوف المستجير ارحم القلب العطوف المستجير ناري شوقي في غيابك تستزيد تشعل بقلبي لهيب الانتظار في غيابك زادت الدنيا ظلام وبوجودك صار في دنيا نور وبوجودك صار في دنيا نور في حياتي ما ابي غيرك حبيب لا تفارقني إذا شاء القدر انت لي روحي وغيرك لي محال يدوى عمري ويا ريح العبير يدوى عمري وياه ريح العبير انت غالي والغلاء حب يزيد انت كل الحب الأول والأخير انت غالي والغلا حبه يزيد انت كل الحب الأول والأخير لك حياتي كلها حبومنا ويتممنا لك فؤادي كل خير لك حياتي كلها حبومنا ويتممنا لك فؤادي كل خير ويتمنى لك فؤادي كل خير ويتمنى لك فؤادي كل خير